موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولاً أم إنه علم بداة الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل نشو الأرض ذلولا فامشوا في مناكمها فامشو وكلوا وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا, فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقفض أَمَّنْ أم هَذَا الَّذِي مَوُجِنَ ذُلُفُهُ يَوْمَ صُرِتْ يَوْفُرُقٌ مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ الَّذِي يَظُنُّ إِنْ أمسك فَلَنَجْعَلَ لَهُ عُتْبًا وَنُخُورَ أَفَلَا يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَهْدَى أَمْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير